إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِلْقُلُولِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ عَلَى جُنُوبِهِمْ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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ان اامِنوا بربكم فاامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار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 ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا. وَأُذُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ وعنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم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 وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وَمَا أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم